قَالَ أَرَأَيْتَكَ كَمْ وَمْتَ عَلَى إِلَّا إِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفجز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غررا ان عباد ليس لك عليهم سلطان